منزله التبتل هي من ا ل ن ا ز ل المنازله ا من شباب و ف و ح ل ا ث رمضان الفارق وقد ذكرنا قبل م ن ز ل ة الصيام و م ن ز ل ة الصائمين وبين الصيام والتبتل ق ل ة و ث ي ق ة و و ش ي ج ة ع م ي ق ة لا تنقطع أ ب د ا ما دام الصائم صائم وما دام المتبتل متبتلا والتبتل في ا ل ل غ ة الانقطاع وقد ذكرنا أ ي ض ا أ ن الصيام معناه الانقطاع و ا ل إ ن س ا ك ولذلك قلت بين التبتل والصيام ص ل ة و ث ي ق ة جدا وقد أ خ ذ ت هذه ا ل م ن ز ل ة لدى الصالحين والعلماء المربين مما تعلمون من ص و ر ة المزمل ّ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 فارتبط ا ت ب ت ل بذكر ه م ن ر ب العظيم ا ل أ ع ل ى وهذا شيء عجيب وتبتل ل ي ه ت ب ت ي ل قال العلماء ا ل أ ص ل في التعبير في مثل هذا الفعل ا ل أ م ر ي تبتل أ ن ي أ ت ي المصدر منه وهو المفعول المطلق في هذه ا ل آ ي ة تبتلا لا ت ب ت ي ل ا يعني ا ل أ ص ل في العربيه انه في ادخال تبتل تبتلا تبتل اليه ا ل أ ص ل في التعبير أ ن يكون كما يلي وتبتل اليه تبتلا تبتل يتبتل تبتلا و أ ن المصدر الذي ذكر ها هنا تبكيلا هو مصدر لفعل ب ت ل يبتل وبكل ت ب ت ي ل ا ف ع ل ت ف ع ل ا وتفعل ت ف ع ل ولهذا نسبه ل ط ي ف ة في التعبير ا ل ق ر آ ن ي ع ي ز ل أ ن التبتل الذي هو الانقطاع لا يكتسب عند ا ل ل ح ظ ة ا ل أ و ل ى بل يكتسب ب ا ل د ر ب ة كما قال عليه الصلاه والسلام في الحلم إ ن م ا الحلم بالتحلم وفي العلم إ ن م ا العلم بالتعلم إ ن م ا يصبح العالم عالما بالتعلم وكذلك الحليم بالتحلم يعني أ ن ه يحاول أ ن يتخلق بخلق الحلم شيئا فشيئا لا يحصل له هذا طرفا ولكن يحصل له ب ا ل ت ب ر ي ج و ب م ح ا و ل ة التخلق بخلق الحلم اليوم فغدا فبعد غد حتى يكون حليما وكذلك العلم يؤخذ شيئا فشيئا الرباني كما قال ابن عباس من يربي بصغار العلم قبل كباره وهذا هو المقصود في هذه ا ل آ ي ة وتبتليه تبكينا ف إ ذ ا أ ن ت عرفت أ ن تنقطع الى الله عز وجل تبتل اي انقطع لانه تبتل كل انقطاع انقطع الناس إ ل ى الله تفرغ إ ل ى الله عز وجل ذكرا و ع ذ ا د ه وقياما وصلاه إ ل ى أ خ ر ه ف أ ن ت إ ذ ا فعلت ذلك ف إ ن ك لا تحصل على معنى الانقطاع في يوم وليله ما يمكنش ا ل إ ن س ا ن أ ن ه كان غارقا في الدنيا مرتبطا بعرائق التراب اشتغل ب ا ل ح ي ا ة الدنيا معرض عن ا ل آ خ ر ة أ ن ه يجي بين ع ش ي ة وضحاها فيكون متدخلا هذا غير ممكن يقرر ا ل ت و ب ة نعم فينقطع عن السيئات والكبائر ولكن أ ن ينقطع عن الدنيا إ ل ى الله عز وجل فهذا أ م ر لا يحصل له من ن ا ح ي ة و ج د ا ن ي ة في القلب يده م يبقى خلط ي عشية ن وضحة ب القلب مرتبطا بالدنيا يسوق إ ل ى المال و إ ل ى ا ل أ ح م ا ل و إ ل ى المناصب والجاه والسلطان وهل المجراء مما زين للناس, زي للناس حب الشهوات فاذا ل ح ص و ل على ذلك المعنى من الزهد والانقطاع إ ل ى الله عز وجل وجب عليك أ ن تدرب نفسك على ذلك اليوم وغدا وبعد غد الليل والنهار ولذلك طبق في ا ل آ ي ا ت قبله ا ل أ م ر بقيام الليل وبذكر النهار نحن المتذن أن إن النهار الليل إلا قليلا إلى أن قال إن لك في سبحان طويلة واذكر اسم بالليل لقوم إلى لك طويلة وبالنهار وتبثل لي في ربي أي تلكية فيحتاج المؤمن اذا إ ل ى سلوك إ ل ى سير إ ل ى سفر يسافر عبره بل عبر أ م ر ه إ ل ى الذي خلق ه وتبتل إ ل ي ه ت ب ت ي ل ف ا ل ت ب ت ي ل إ ذ ا مصدر ه بكل أ ي قطع ففي هذا المعنى حدثون بلاغي رفيع فيه ع د ة احتمالات وافتراضات ف إ ن انك أ ي ه ا العبد و تتبتل إ ل ى ربك ت ل ق ا ط ع اليه ولا يكون انقطاعك إ ل ا إ ذ ا قطعك الله عن الدنيا أ ي إ ذ ا وهبك جل وعلا هو سبحانه هذه الهدف ا ل ر ف ي ع ة تبتل ل ي ه ف ي ب ت ل ك الله تبكيله ذ ا هو الحرف الموجود فهناك فعلون محذوفون تقديرهما ذ ك ر وتبتل ل ي ه أ ن ت تتبتل تحاول انقطاع لكن ك ا ن ي ت ش ب ه بذاتك و بكذلك بل الله يا هبومات هذا ا ل م ع ن ا ل ر ا ي ع سابتل الي ه يبتلى اربوكا تتيلى ل أ ن ك تتيلى قلنا مصدر ب ا ل ت ا ل ا ماشي س ب ت ل ا و ا ل ذ ي ت ق د م من الكلامي ب ت ل ا ث ا ب ت ل ا ث ا ب ت ل ى الي ه فقدروا أ ن هاهنا محذوفا هو الفعل الذي ن قد ينسب إ ل ى الله جل وعلا ي ب ت ل ك أ ي أ ن ت إ ذ ا أ ر د ت أ ن تنقطع إ ل ى الله ف إ ن الله عز وجل يقطع رغباتك وشهواتك ي ي يقطع رغباتك و عن الدنيا ويجعل رغباتك جميعا ر غ ب ة و ا ح د ة هي ا ل ر غ ب ة فيما عند الله والدار الاخره وتبتليه تبكينا فهذه ع ب ا ر ة م و ج د ة هي من ا ل و ج ا د ة ب م ك ا ن ت ر خ ف م س ي ر ة عمر ا ل إ ن س ا ن المسلم ف ا ل ق ل ا ص ه هي الطريقه التي ي ع ي ش عليها ا ل إ ن س ا ن المسلم والتي عاش عليها رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وذلك الذي كان و ق د علمتم كما حدث في ا ل س ي ر ة انه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان قواما صواما وقد كان يقوم الليل حتى تقطرت ق د م ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يبيت ه يقوم الليل لربه حتى ي ت ف ك و ا له الكعبين ي و م الرجلين جنوب الورم ش د ة القيام وثقل ا ل ب ا ز ن على الكعبين والقدمين وقد أ ش ر ق ت عليه خ د ي ج ة رضي الله عنها فقالت له أ ل ي س ب د غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر فقال لها عليه الصلاه والسلام افلا اكون ع د ب ا شكورا انقطع إ ل ى الله عز وجل وهذا تنطق به أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة جدا ومنها ما, ما قبل ه في م ن ا س ب ة اشتاق وذلك قوله عليه الصلاه والسلام لي ولي لا هذا لي وللدنيا مقطع معنا تبذل التبذل هذا منها الدنيا الدنيا أشعر مالي وما ما لي وللدنيا ما أ ن ا والدنيا إ ل ا كراتب استظل تحت ش ج ر ة ثم راح وتركها والحديث صحيح ا ل إ س ن ا ب ي طبعا ف إ ذ ا ت ب ت ل العبد إ ل ى الله عز وجل ب ك ل ه الله يعني حين تحاول أ ن إن تنقطع ب ق ص ب ي السير إ ل ى الله عز وجل ف إ ن الله جل جلاله ي أ خ ذ بيدك نشألوا نظر اهتي قلوب ما كنصدر صحيح ما تصبر ك ل أ ن في فطرتك أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن زينت هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقماطير ا المقنطرات من الذهب و ا ل ف ض ة والخيل المسلمات والانعام والحرص ذلك متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا والله عنده ح م ع والفعل المبني للمجهول هؤلاء زين ا ل أ ص ل فيه أ ن ه منسوب فاعله إ ل ى الله جل جلاله اي ان الذي زين الحياه الدنيا للناس هو الله عز وجل ليس الفعل ها هنا من سفر الى الشيطان كما قد ارتاح فهذا زين الفطري من باب قوله تعالى وان سوى ما س و َ ه ا فانهمها َ فجورها وتقواها فالقابليه لحب الدنيا قابليه فطريه جبليه خلقيه يخلق بها الناس ولذلك يصعب عن الانسان ان ينقطع عنه ي ص ع ب فلنقطعوا عنها الا من قطعه ا و ل ه عنها الا ان لنا ها هنا بيانا ليش ما نفهموش باللي راه مطلوب مننا ما من نشدموه ما نردموه ما نقلبوا على الرزق ما نسبوه في الحاله اطلاقا وقد حركوا لله عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم انه نهى عن التبتل او احصل من التعارض تعارض ظاهر يقرا بين ا ل آ ي ا ت والحديث النبي ص ل م ن الله عليه وسلم نهى عن التبتل و ا ل ق ر آ ن قال له وتبتل اليه ت ب ت ل ا إ ل ا أ ن التبتل المقصود في الحديث ليس هو التبتل المقصود في ا ل آ ي ا ت ف أ م ا الذي في ا ل آ ي ا ت فهو رغبه فيما عند الله عز وجل وسير إ ل ي ه ب أ سير ب ب ا ا ل د ن ا ي اليه باسباب الدنيا ت ف ي ر إ ل ى ربك ب ت ج ا ر ت ك وبوظيفتي وبمالك و ب أ ب ن ا ئ ك وبالقناطير ا ل م ق ن ط ر ة من الذهب و ا ل ف ض ة أ ي بما زين لك م ا ف ي هذا الدين ربي زينونك بس ن ت ا ر م ن ه لا إ ن الله يحب أ ن يرى أ ث ر نعمتي ة لاب عبده إ ن الله جميل يحب الجمال كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في جواب الرجل الذي س أ ل الرجل يحب أ ن يكون ثوبه حسنا ونعله ح س ن ة فقال له إ ن الله ج م ي ل يحب ا ل ج م ا ل ويحب معالي الاخلاق ويكره شفاسها ة أو س أ و ك م ا قال ل ع ي ه ا ل ل ص ا ة و انما ل ل س التبتل المذموم الانقطاع عن, عن الناس يقال فلان المتبتل أ ي انقطع عن الناس فدخل الشيخ هذا مذموم ل أ ن ه ر ه ب ا ن ي ت ن وهذا ليس من شرعنا هذه شريعه م ن س و خ ة بل هي حتى في ا ل س ا ب ق ي د ع ه مبتدعه حتى في ش ر ي ع ة عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعلى نبينا أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام فنهيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن ا ل س ا ب ق ت ل هو نهي عن ان يلازم ا ل إ ن س ا ن الخلوات كما كان يفعله بعض ا ل ج ه ا ل ي في بعض ا ل أ و ق ا ت من الزمن الغازي يمشي ا ل إ ن س ا ن ا ل ش ت ل ا يلقى عايشه هاين ه ا ي ل على وجهه لا ينتقد أ ح د هذا مذموم إ ل ا أ ن يكون ا لسرته ا ا م ح د و د ة للتدبر و ي والتفطر ي فهذا ما جلاه أ ح د العلماء س و ا ح د ب ا م ن ذ و ب مزيان انه ا ل إ ن س ا ن م ر ة م ر ة يهرب من بلده ولكن ن يخرج هناك اشياء ل ه و تتحول الى ن الاسفل وفي مصيره ه من الخير ولكن خرج ما هناك لعزنة ب اشياء يبقى يغرق ب ش و ي بشوية ة ل الى ي يغرقه ف الاسفل ي يقدر وفي دايحت الانسان براسو بانه غرق ا غ ا ر في ا ل آ ث ا م غرق ا في الذنوب غرق ا في الديون غرق ا في كثير من المشاكل ولا يستطيع ان ي ن ق يستطيع ان ن ق ذ ن ه ا يستطيع ان ي ن ق ذ ن ا لا يستطيع ان ينزل يد الله يجلده م ا سبب ذلك سببه اختلاط ا ل أ ف ك ا ر عن ا ل إ ن س ا ن لكن لا يستطيع ان ي ن ق ا ل خ ط ة بل يخرج ر س و م المشاكل ل ي ن الارتباط للدنيا و ا ل إ ن ه م ا ج في أ س ا م ه ا و ذنوبها ل أ ن ه في ا ل م ه ر ك فيها وفي الليل ما ك ت ق ف ص ح باش تبقى خاين أ و تصوم خير لك أ ن تهزيل ا س ك لوقتين وجيه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من حين ل آ خ ر إ ل ى ب و ا ح ي المدينه يخرج برامج المدينه في بساتينها وحيطانها يعني جلالات ج و ل ة ويشتغل بالتفكر والتدبر وينظر الى المخلوقات من الجبال و ا ل و ه ا ج والوديان وينظر إ ل ى السماء وما زين الله بها من نجوم وكواكب يخرج بالليل حينا ويخرج بالنهار حينا قد يخرج وحدها ويصطحب معه بعض أ ص ح ا ب ه وفي بعض الاحيان بعض ازواجه كما ثبت م ر ة أ ن ه صحب معه إ ح د ى زوجاته وكان في خ ل و ة فمر أ ح د ا ل ص ح ا ب ة فقال له يا فلان هذه أ م ك م فلانه باش يقطعنوا ذ الشك و ا أ ل ي فيك الشيطاني ر الله قالوا ا ج ر من ابن الدني العروف وتعرفوا آدم ومزر قلبه لصاصم أيضا حينما ي بيت ف ي من ركنت ل ي ل ة ع ا ئ ش ة وبيت عندها في حجرتها فانسلن عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من فراشه في جوف الليل فشعرت خ ر ج و جوف ي ينفففلي ة من فراش في الليل, الليل ش به ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ولم تبد ي ذلك حتى خرج عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتابعته هي ظلت أ ن ه م شلعت في بن جفره من الزوجات ل أ خ ر ي ا ت من أ م ه ا ت المؤمنين معروف ا ل غ ي ر ة دياله ا ن س ا ء ع مؤمن و ق ص ة ا ل غ ي ر ة دياله ع ا ئ رضي الله عنها كانت م ش ه و ر ة في ا ل س ن ة في الروايات من كتب الصحه فلما تابعته وجدته قد دخل إ ل ى البقيع في جو مشل جوف الليل و ق ا ل ل ي ل وحده ل س و بين القبور يتدبر ه تيصمت الليل الهادئ ويتفكر في أ ح و ا ل الدنيا ومصيرها إ ل ى ا ل آ خ ر ة خلوات لكنها تربيه ليست الى الابد ما شابه ان و ع د ي ا ل ا ن ق ط ع من هذه ا ل ن ف ص ل بل هذا يدخل في قوله جل وعلا وتابت اليه ت ب ت ي ل ا ا ن ق ف ع إ ل ى ا ل أ ر ض بس نعرفه ما الفق ر بين التبكير ا ل م س م و د و ا ل ت ب ك و ن المذموم والانقطاع المهروب فالمطلوب إ ذ ن هو أ ن ينقطع ا ل إ ن س ا ن كليه بوجدانه إ ل ى الله يعني تبقى منقطعه ي ن ا ب ا ل ق ل ب ي ل ك مع الله فقط جيد ولكن مع الناس لا بد من صله وربط الاجتماع البشري لا بد من ل أ ن ا ل إ ن س ا ن خلق بل يعيش في المجتمع وليصبر على أ ذ ى الناس ويكون مرارا وسط الناس يدعو الى الله عز وجل و ي ت و ك اليه و س ط ا في تنير المحال فيكون حجه لله على عباده وكذلك يمكن أ ن يفسر الانقطاع ا ل م ش م ا ذ بما كان ع ل هذا يفعله ب مرة الذي مرة قليلا الان الإنسان يخرج. يخرج. من المدينه ة ومن الجدران وخرج من ديال ديال المشاكل ب و ا ل خ د م ة والاعمال ويمشي تصنط القلب ديالي في بعضها كثير من ا ل أ ح ي ا ن ل ن ز م ما يلقاش الوقت, الوقت يتفكر في راسه لا بالمعنى المادي ولا بالمعنى الروحي حار م واحد فينا كتكون فيه من ن ا ح ي ة ا ل م ا د ي ة مازال من ن ا ح ي ة الروحيه شيء ثمره غير مريض بشي حاجه ما ن ت ا ل ي ش ي ء عند الطبيب م ش ي ما بغاش ما نسالي يعني في خفو نافيها ماشي ب أ ن ه ر ا مشتغل ب ش ي ح ا ج ة ديال ا ل خ ي ل ا شغلها في ت ج ا ر ة مثلا كثير هذي الزنود والادهان ان ا ل إ ن س ا ن كان يكون نافيه الروح ل ي ا ل ه ما ن س ل ي ه ا ش بس يفكر فيها و ع ا ب ف اللي راه ق ر ص ر ي ق غلط وكيبورغ من ت و ب ولكن ما عنديش الوقت مصيبه ما عنديش الوقت يطول ه ا د م ن و ع موجود ل أ ن العجلات د ي ل ل د ن ي ا كتدور بسرعه ولا تتوقع وما عندك فرصه هي تدورك تخرج من المدار ا ل د ن ي و ي وتجرحها وتنظر انائذين إ ل ى ا ل ح ي ا ة وهي تدور تنظر إ ل ي ه ا من بعد انتم ما تسمعوني ا إلى آخر 20 من فهذا ما سيخرج ر سيفا واحد منها ر ل العمليات يوم ا نهار كثير من أ ب ة غديدة ا ل ع ي د ه ذ شيء فرح لانه يتصور له في جبلوره بندره هو ا ل ل ي هزه انت وحده من ك ر ب ه ه ز ك و م ش م ل ي اوليت هو سبحانه وتعالى الذي سمى نفسه القيوم شو هو القيوم من ق ا ب ل ك م جبلزيه كامله وقد ر ا ئ م ة من ت أ خ ل ى عنين عجزي سبب انه من سليس خاتم ا ش ي خ ل ل ت ج ا ر ة وتخسر وتخسر ب ن و ر ا سنوات حتى هداه الله عز وجل ثم ذهب ورجع ولقى الارباح ج ا د س لبيت ع ج ب وكان خ ل و ل الوكاله غير يجب فيه أ ن ه تعطل حتى م ل ه ا ل حتى ينقصه ثقه بالله نقصه. لانه كان شيق غير فراته هو غير ا ل ل ه ت ع الذي ى ق يشدها وكانه يشد اليه ق ف بينما هو وخدمته بالجوع ا فلما ح ن ى هذه ا ل ج و ا ه سبحانه وتعالى جاو ل ق ا ه ا على أ ث م ما تكون و أ ح س ن ما تكون فان يؤخرنا عن ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة قله في الوقت فهذا من ضعف القرب من الله عز وجل ومن عاداني التبت بي التبت لهذا المعنى الصحيح ا ل س الذي يخرج العبد من د و ا م ة الدنيا ليعالج ه م نفسه أدنين خدان خدان يكون تريش ومن ا م ل و ك ذ ا ليس من اجل ان ي ك ن ه ا م ر ه د ي ب ا يهدي بان ي د ي بان يهدي ل يهدي ب ن يهدي ا ن يهدي ج ا ن يهدي بان يهدي ا ن ي ه ي بان يهدي ا ن يهدي ا ن يهدي بان يهدي بان يهدي ا ن ه د ي ب ا ل ي ي بان ي ه ي بان يهدي بان ه د ي ب ا ل يهدي ن ي ه د ا ن يهدي بان يهدي ب ن ي د ي بان ي ه ب ا م و ر د ن يهدي بان ي ه د بان يهدي ب ا يهدي ن يهدي بان يهدي بان ق ب د ي ي ه د ا ه و عمر ب ن د ي وما ربح من الدنيا وما خسر وما ربح من ا ل آ ة و م ا خسر ه د ا ب ك ي ب خ ل و ف إ ذ ا استطاع أ ن يتبتل الى ربه ت ب ت ي ل ا و ث ب ت ل ا فسيبصر ل أ ن ا ل إ ن س ا ن ل ذ ي تكون ضرب به الدنيا يكون قد أ ص ي ب بالعمى عمى ا ل ب ص ي ر ة يقدر ش ي ش و ف الحقائق ل ا ل ح ي ا ة الله ولكن حينا يخرج منها يبصرها ويبصر ظلماتها ويبصر الموقع الاثن الذي كان يعيش فيه سيدنا في يدلو هذا في العفان الشديد لكم غ ط ف ه وحينئذ يعزمها تطهور الروح ف التوبه والاوبه كما في حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الذين يتطهرون من الاثان الذنوب فطلب التبتل اذا في كتاب الله عز وجل فبدانته سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللي يبغى يعرف التبتل الذي ذكر بالايه يشفه ب ص ر ت غير شفه يشفه من خلال شمائله يعني الاخلاق بيده والسيره بيده صار التبتل يمشي على قدميه الم تقل عائشه رضي الله عنها كان خلقه القران كان خلقه القران و إ ن م ا ا ل ق ر آ ن انقطاع عن الدنيا إ ل ى رب الدنيا و ا ل آ خ ر ه هذا الغرض لولي جاء ا ل ق ر آ ن يوصلنا الغرض لولي جاء ا ل ق ر آ ن يربنا ي عليه ويبلغنا عليه هو أ ن ننقطع إ ل ى رب العالمين ن س ل ك إ ل ى الله نتعرف إ ل ي ه ونعرف به ولذلك كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خلقه ا ل ق ر آ ن ورمضان مره اخرى وارجع الى م ن ز ل ة الصيام اعظم و س ي ل ة لتقيم الناس ش ر ط ي لانه لا يتدرب الانسان على هذه ا ل ن ف س ي ة عايش الدنيا ولكن مع الله هذا شدتي لا يتدرب الانسان على هذه النفسيه تكوين و تربيه د و ر ة ر و ح ي ة يتصل س ليلها بنهارها ولا يستطيع ا ل ن س ا ن ان يجد ذلك الا في رمضان فقوله جل وعلا يحيوها ا ل م ز م ل ك م الليل إ ل ا قليلا أ ك ث ر ما يتحقق في رمضان من خلال تراويحه فيقوم ا ل إ ن س ا ن الليل إ ل ا قليلا ويجد أ ن س ا وصحبه قلما يجدها في سائر ا ل أ ي ا م بندم بن سبحان الله خارج رمضان نزركم الليل في جيل اجلس يجد وحشه وغربه ك أ ن الفراش يشده اليه ب ا ل أ س ب ا ب أحدان. ولكن في رمضان ك أ ن ما ينشط من عقال حتى كانوا م تتف و ت ط ل ق و ف ي أ ل م كانوا م تتف و ت ط ل ق كنكونوا متصفين بشياطيننا و ب أ ن ف س ن ا ا ل أ م ا ر ة بالسوء وفي رمضان تنشط ب ك ل الشياطين ف ك أ ن ن ا نحن نشطنا من عقال و كم تصله و يجد ا ل إ ن س ا ن ل ذ ة و نشاطا في مناجاه ربه بقيام الليل و ت ر ك ي ل ا ل ق ر آ ن ورت لي ا ل ق ر آ ن ترتيح انت ترتله او يرتل لك هذه إ ذ ا اسباب او مسالك تبتل وتذكر رباك تذكر رباك بالليل والنهار ان لك في النهار شبحا طويلا ليل رمضان تعلمون لما فيه من قيام وصلاه وذكر واستغفار بالاصحاب في عزيز أ ج م ن ا ل أ و ق ا ت ديال الليل ا ل إ ن س ا ن المسلمين كتكون مفرد بس ي ق ط ب ه ا ويجني غصرها مطر و ك س و المغرب وهو العثمان